رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح الحديث الحاضي عشر حديث كوبي طمني عن محمد ابن محمد, أبي محمد أي كوريا الترمذي النسائي الحسن بن علي بن عبي الضالب ابن محمد وقويدي سمدعي سنوى حسن بن علي بن عبي صفد رسول الله رسولك إلهي ولك أولوه أعاءه صلى الله عليه وسلم ورائحانته رسولك أبخيسي أدغوناه رضي الله عنهما سليا بي رسول الله رسول صلى, الله صلى الله عليه وسلم قال وحويري حسن بن علي حفظت وعنكسو حفظي من رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم دعكتك ما يريبك وحي شكف قلية إلا ما شيحكي سنكأت لا يريبك أن شكف قلينين رواه التلميدي والنسائي تلميدي النسائي يا وريان وقالت تلميدي أخر حديث حسن صحيح وحديث حسن صحيح حديث فالسحابي وريان وابي محمد الحسن بن علي بن أبي الضالب محمد وكمي دي سمرعي سنه وحسن ابن رسول الله رسول الله وك اوه اه, أه الله عليه وسلم حسن ابن علي وولكي فاطمه بنت رسول الله ايضا شي حسن وحسين لا ويلك لرباس بايلا دشي ماركا ويلك اس النبي اوه ويا هي سيدي وخا لا ده, ده لا بابا ولما القا ولا يراها يراها لكن نيكا ويلكا غدالاي خفيد ابدنا لو استعملو صافضان ان لا يرا خفيد لكن سيف ديغا لبابا باللقا هو لو استعملها بدنا وا ويلكي غبدي سوضت رسول الله رسول كاله صلى الله عليه وسلم ويلكي غبدي سوض شيئا و و الريحانته ام خيسي ود غونانه وبحق أدقون وبحق جدا كبحو عرفت بلان كاسا ليرة تارفحان نبيقان صلى الله عليه وسلم كتل مامي أصغر وحسن أه إيه حسين لبدو ديسان نبيق يري صلى الله عليه وسلم هما ريحان الطي هما ريحان من الدنيا ويري نبيق صلى الله عليه وسلم حسن إيه حسين والبدي يريد وبحق أدغون. والدوية هما ريحانة طيّة من الدوية في السحي البخاري رقمك صدّحكم تضبط بطل كنتني الله رقمك مركة ريحانة وصيدة صلى الله عليه ورأيحانة نبيك أبخي سيودغنا رضي الله عنهما قال وقر حسن بن علي حسن بن علي النبي واماني صلى الله عليه وسلم وقر إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بين فئتين من المسلمين بين فئتين عديمتين من المسلمين ما جاء وحي رسول الله عليه الصلاه والسلام ويلكايان حسن و سيد وحانا الى هيك هاجيب دونا لبا كخوب او مسلمين تكمت او واوين الى الله عليه النبي اشهي ان قوتي خلاف رهر العراق و او علي بن ابي طالب امير المؤمنين مركوا خير شام واي خلافه او معاويه, أمير هي هي عثمان عثمان معاوية هو امير كان معاويه المؤمنين انو لكن ارينتي او اهل دلك عثمان الا عثمان قرابه دي سي دلك عثمان ايا خورا ديبو كيمي او وخوا اسا لاها قتلت عثمان هل لا سوقت عثمان معسان دليو ان عادرتي دلي هل لا سوقت falla qisaas markad caliow qisaastoo waxa weyn bay aadanku la galayna bakii diray usmaan ibn afaan iidan kaaliyay galay qani man u ciri min ay aayeen iidan kaaliyay iska buuxiye calana wuxuu yiri haddi hadaan qabtaago ma qaba karo ee baycada soo gala aan midowno awood yeelan markaas aan awood yeelama aan qisaas muntaqadan kaddibna ayagoo isla yaalin qaban ka ka shaqeeyay in labada ciidan isku dhacaan oo labada ciidan xataa u fadhiyowada hadal ay waxay sameeyeen inay ka sax xaqiisan haadeenka uu u tuuraan kan xaqiisan uu u soo tuuraan oo qalo walba tara warnafteen iyana loo yimida و يا بني ولي بغيت سمادين ما عرفن مدهم راه حنا ما عندنا حق لك الميدان راه معوي هل معنى خطا مدو سمادتي ويا كفار اه كلي و وحا ويه ايضا وحا ويه ميدول بابا وداليو يا اعداد خوارج في ديشي عثمان بن عفان كسايده اسكتوا اسكتوا سميد و بعض اجتهاديه اجتهاد كيسكي اسيبين الله لا لا تشروليك لا تشروليك aya kursu doon mara tirib baa alle ma weey bal markii la ofsaday wa iyo iraq iyo intaas iyo kabad waxaas oran asagoo haysta oo imaam uu oo asaga ay baycada la galeen oo ka tanaasulay yuusuf muawiye akureeb si musumitu midooban qaamul jamaacana waloo gacsi sanaba waxa weeyaan muslimiintu oo laba jamaaco waa weyna ilahay ku hagaajiyo halalkina u caadareeyshi وفي لهان قد حدثي سيدي النبي قشغاي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين سيدي يا دعوه الى الله كغاكي مركه المسلمين لا اصلاحيه قحيدوده وعمل وينوي قال و فرح حسن بن علي حفظته عن كسوخيفه من رسول الله رسولك الى حديث صلى الله عليه وسلم دع ما يريب وكوحي شكك الجليه إلا ما شيء حقيسة كأب الله يريبك عن شككو قليلين ويحي شككو قليلية إسكاك وحان شككو قليل كأب وقاعد دولي المرحة حديثة وعالفاديسة كاميرا حديثة رأيه فإن الخير الضمانينة وإن شر الغيبة خيركو وحو ينوا الضمانينة يحسلوني شرطنا وحو ينوا الضمانينة إيا شك يوالولوي مركا حديث كو وكون معنيه هاد حديثي ميمار ابن بشير ان الله الحلال بين وين الحرام بين وبينهم عن مركا شيء مشتبه فدما بي صلى الله عليه وسلم كنو عدي فمرت فمرت تقشبه فقد فوهو فمرت تقشبهات لدينه و ارضه ماركا شيخ خلالنمدي سو كو عبدahay كو قابسو ويي خلالنمدي سا ات كاشاكيد انا كچو خلالنمدي سو ات كاشاكيد انا كچو ككاو وصوغلaya قافكا تاقيغا اه الله كي الله كبقيي شيخ است او حرامنمدي سو كاشاكيو اينو كچو او سنن مال شوبه كچو سكا بيد اينو حرام هدي شوبه به او كشك يا محلالا مسوا حرام وين كتيوب او كفرس كلي ما هاني اقواشه يا saylba dana cidasa la ku dhisam oo na kaleen hadaftu shakido ma weesaqta ma se weesadi wa ka gurti maxaa kuugu dambeeyay waxaad hubtay oo ogeyd adoo weesaqaba markaas aseday tolooga ka ka gurti kadin maxaad kuubtay herta in ad weesaqtay soomaahan maxaa ka dambeeyay shaki shakigan ka tag qali yaqinu la yazuru bi waysa ya kaabur tay mar mudda ka soo wareegtay waatu katay bakasta istiri oo watin weeshe du kaabur ka kaddimay weeseyseeyse ma weeseyseeyse maxaa hubtay yaqin ehn weesal aan maxaa shakii ah weesada yaqinteed ku sugan tahay weesal aan wey hada weeseyseeyti salaad isoo tuqay yaqintii ku soo maaw waa shakii dawaaho ka tan sabxal aan ku bartad ka shaki san toomaa dacma ayriinuka kata waxa ku shaki galiyid ragacadi laba sadid tii lawad ka dh tii lawad ka sooqa dawaafa ku jirtaa xajki fadlan goor aan la rabo ina dawaaf sadu wareegay dadkii صحيغة بوافكة صلاة ده كل يقين تخصرنه أغري حافظون رجب الحمدلل رحمه الله حديث كان واحد عضاين له الدليل شهده إلو مضو مثلا هدا يسكو قلافته بل المسألة هاس آذو فيرين حلال وها حرام مثلا الله يسكو قلافته مسألة هاس الله كرقابة هداي الدليل اللي هذا والله يسكو مدى الدليل له الحديث صحيحة كصوة كان كان لديه دليل الملك قلافك أبينا لما يجيز الدليل كالقادنة مكاس هاي يا لي فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول وما اقتلقت فيهم من شيء فحكمه إلى الله شايدا مردو يقلافك الدليل ليه أبينا الدليل كالقادنة لكن مسألة قطعي دليل قطعيا ملك دليل قطعيا ملحا انو كان كان كان كان قول كا ما ما كان علما تري قال كان علما تري قول كان علما تري وحد قادن الى قونك ليس له لكن قالوا طلعت له واحد و بنان قالوا ما كما سألوها قلافك على صوتك على الفيرناهو هذا الدليل الذي أهل العلم قلوه مضم محاققين تاوحي راهدين قلافه مرد دليل, دليل, دليل كتقاداته و دليل لكن دليل عطمي تكون مالي لبضغة و اجتهاد و اجتهاد لبضغة كنن لا يريد كنن لا يريد كتقادانه ميتك اللي اسكوه فخصيه نادم كدن بابنك تتقاداته كتتقادانه قلافه اسكت بحايلة دع ما يريمك إلا ما لا يري سلال هاتنا هو قاعدات ومهمة مرحبات قرواه الحديثكا واحا ورية التلميدي والنسائيو وقال يقول الحديث حسن ونصحيح هو حسن حسن إيا صحيح ويكالحق بديه هو حسنكا واحا ويهان إيا صحيح صحيح حق بديه مرحبا سيس كتابت لكا هو حسن ونصحيح مصطلح الحديثكا أيام مثلا بسلوغة حدلا هو واحا يرهد أن العلم وخلاصا سيدا حافد بن حاكر سيدا اوكير النز hadithka laba dariiqad ee lugu soo wariyey tirmiidi hadalkaas oo kale wuxuu leeyahay dariiqna hasanu ku yahay dariiqna sahihi ku yahay marka waa ka hoob badan yahay hadith la yiraahdo sahih haila laba dariiq u leeyahay inu naha hasanu yaa inu sahihi yaa hadith sahih dariiq waa ka gubrayin laakin sahih aw sahih abu tah maana taradda ku jira majazmid wuxuu ku shakiisan yahay ma hasana daratid musa waka sarayda wa sahih marka markaas xadiis sahih leeyo ka dhaxiisay